بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يَحْسَبُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَنُبَدَا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ له عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَن تَحْمِلَ الْعَقَبَهَ وَمَا أَجْرَكَ كَمَلْعَبَهَ فَانْكُرْ رَقَبَهَ أَوْ طَعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مقربة أو مسكينا زامت ربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة